قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا قال انما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا